بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات القرود واليوم المغرود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقنوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد <تصفيق> الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوروا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جهنات تجري من تحفها كالفوز الكبير إن بطش ربك لشهيد إنه هو يبدب ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكبير والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ